الدرس الثالث الحج والعمرة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ملابس الإحرام المسجد الحرام طواف حلق سعي الصفا والمروة